فإن كذبوك فقر ربكم زو رحمة وآخر يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا أَصْحَابُنَا وَلَا الْمُرْسَلُونَ لَوْ شَاءَ ذٰلِكَ كَانَ عَذَابَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَذُوقُوا ثَوَابَ سَنَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ مِنَّا عِنْدَ من த <muchas>